إِذْ ذَرَأْنَا لَهُمْ نَفَرًا ضِعَافًا وَأَبْكَىهُمْ غَافِلُونَ دَخَلُوا حَتَّى قَالُوا عَلَى وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْذِيهِمْ سَكْتًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَكْتًا فَأَخْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ In gesù Porivevelvu matarru auf pelho koruje Connor. Allah'a Well, الاليم المبين اني امنت برب أومي علمود بما غفرني ربي وجعلني من وما لم يرو كم أهل لك ناقب لهم من القرون Güle منه النهار فإذا هم والشمس تجل مستقر لها ذات قدير العزيز العليم ولق ما قدرنا فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر على سابق أن في لهم أن حملنا درييتهم في فلك المشحون، فصدقنا لهم. نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم إذا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما غرفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من إذا قيل لهم أنفقوا مما أنفقتم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا لل الذين آمنوا أنطعم من له يشاء الحسنا حذاك قل غم غم تَذِفَ نُ مِنَ الآخِرِ تَفِيلَاءَ تِجِنْ يَنْتَلُونَ قَالُوا فاليوم لا تظلمنا A period of ensemble बavu ولو نشاء I'm Altyazı K 사람�larda Good. Uh -huh.